وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ لِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْلَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتْسِعِ أَيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْلاَهِ كان عرشه على الماء يبذل لكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مذعورون من بعد الموت ليقولن يقولن ما الذين كفروا لا ما الذين كفروا إن هذا إلا سحور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 وَلَذِى أذَقْنَاهُ نِعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ أَلَسْتَ تَذَكَّرُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي لَيَقُولَنَّ مَا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سَقِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما انحى اليك ضائق به يصدك ان يقولوا ان يقولوا لولا كنز أوجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء